ولو يعجل الله لما في الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يعجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره نرى كأن لم يدعونا إلى ضرر مسه ذللك جزاء الذين للمشرفين ما كانوا يعملون ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجز القوم المجرمين ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ قَائِمَةً فِي مَوْضِعٍ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنَا قال الذين لا يرجون لقاءنات بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أنبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إن تبع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 سُبْحَانَ آلَائِنَ رَبِّكَ ۖ قُلْ نُبَشِّرُ مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا أَنَّ لَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَهُ عما وَمَا كَانَ مَشُؤًا واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ لَسَتْ هُمُ اذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبٍ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مطلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجيهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا لا تسوفا مما بغي بكم علا انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما انزلنا من السماء فاختلط فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس ولنعام حتى يُخْرِفُهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا وَزَيَّنَ سَوْأُهَا أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَى أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب لمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط جاتی